لقد قيل إن الأغاني حرام بسبب الموسيقى فهل هذا صحيح؟ وهل الموسيقى لوحدها حرام؟ أم الشعر الغزل المغنى فيها حرام؟ ويوجد أيضا بعض الآلات فهل هي حرام أم لا؟ وهي الطبل والربابة والناي والمزمار وآلت البيان الأغاني محظمة فتصل العلم على ذلك فحكى بعض الحسنين على العلوم على العهالة ومن الأذية ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشهر له الحديث رضي الأنسى من الله قال لا أذر ولا لا التشفير من المرابة لذلك الإخاء العهالي وهكذا أصوات الملائم وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لا يكون أن الأمة تستحيل مننا الحراء والحريرة والخضر والمعادس والحذف والغرض من الحرام عن الزنا والحرين عروف محرر على دجان والخضر معروف محرر على الجميع وعلى المسكة والدعاء في الأغاني وما يقع به من ألاف الملاحي فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة لحد ربي ذلك ولا يجين السماع لها لا من ولا من غيرها أما العربي الذي وربي كلام العرب كلام الصحابة كلام غيرهم فلا بأتبه إذا كان فيه شيء ضيء فأتعرون فيه قال أهل الخير من أصحاب بعدهم هذه نشر داخل في فالشعوب لغاية العرب ويخلع العرب فيما يفعل الناس فالحكي على الاستقادة على الدين والزوج والكرم والعفة والضعان محرر الله هذه أشعاب مقبولة كما قال رفيا أن من بأشياء حكمة وكان حسان المنكابس يشدو في الهضاء الذي وفي المسجد أيضا فيها المسجدين ويبعو إلى الإسلام وهكذا فهو حسان كفعبي بن ذلك الله ورواحة وآخرين وهكذا من بعد الصحارة من أجل العلم فالنصبود أن الشعر باللغة العربية فيما ينفع الناس هذا ليس في ولكن وليس منها غاني وإنما الغاني فيما يكون باللحون مطربة باللحون الرجال مشبهين بالنساء أو باللحون النساء هذا هو اللي الناس ويسيره الغرائي ويبعو إلى الفساد ولا إذا كان في نبح النساء أو الغمور أو النواق أيضا أو هذا ما الله فيكتمع بذلك قسطوط مطرف مع المعنى الثافر فيقوه هذا سر كبير ورساب كبير ولهذا ذكر العلم تحريم ذلك مقصة عليه العلماء ومسطت ذلك في ذلك معلوم راح يقول الله في كتابه في الآثار في مكائد الشيطان فادموا على المسلم والمسلمة الحذر من ذلك وعدم اجتماعه لا من شرير ولا من إزاعة ولا من تفجّاز ولا من ذلك حفظا للدين حفظا للموضوع وحررا من أشرار الجنة والشياطين وإذا كان مع فالأغاني آلة والملائي الرباب والطير من الوعي الملائي كالطابل والموسيقى وكالمهار وأشخاص الهدى فقالت تأتي السابة لكم فذكر من الصلاح وعيره في حغالات الحليمة تكون في فيه اجتماع والغنى مع آية الملائي تكون شر أعظم ونزلتها أكبر. وإذا فرض لنا واحد ليس معه آلة سباهم فالذي عليهم مراهل العلم وغفى إجماعي منهم فالتحليم لما فينا فساد فإذا الله فإلى ذلك آلات الملائك الملائك المشيقة أو الإبغار أو خير ذلك آلات الملائك الطبل والسطباب وأشباع ذلك كل ذلك يجعله أجب تحليما وأجب فسادا Allahümme amin, ceza kumullahu alaihi